بسم الله الرحمن الرحيم المكتب العلمي ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الرايه ة الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم لفضيلة يقدم من موطأ عبد د ع بن شرح ب ا ل خ ض ي ر ن س أ ل ا ل ل تعالى ل ه بها ينفع ا أن ج م ي ع السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ع ل ى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول إ ذ ا صلي على أ ك ث ر من جنازه ص ل ا ة و ا ح د ة فهل يؤجر المسلم كما لو صلى على ج ن ا ز ة على كل ج ن ا ز ة وحدها يعني هل الوعد ل ل ص ل ا ة أ و للميت فيتعدد ا ل أ ج ر بعدد ا ل أ م و ا ت أ و لا بد من تحدد الصلوات ا اللائق بفضل الله جل و علا و كرمه أ ن يكون بعدد ا ل أ م و ا ت من صلى على عشر جنايه صح انه صلى على عشره من المسلمين و له بكل صلاه ق ي ر ه بعدد ا ل أ م و ا ت إ ن شاء الله تعالى هو اللائق بفضل الله جل و علا يقول ما تفسير كون التابعين اشد خوفا من الله تعالى من ا ل ص ح ا ب ة كما هي القصص التي تدل على ذلك هذا الكلام ليس ب ا ل ص ح ي ب قد يكون ا ل أ ث ر المترتب على الخوف ع ل ى أ ث ر المرئي هو في التابعين أ ك ث ر يتجلى مثل هذا في كون بعض التابعين لا يحس بمن حوله و يصلي و في كون بعض التابعين يغمى عليه و يصعق عند سماع ا ل ق ر آ ن و قد يموت و هذا لا يوجد في الصحابه كان المراد به هذا ف ن ح موجود في التابعين من بعده من خ ي ا ل ا ل أ م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن و أ خ ب ر أ ن ه قول ثقيل لا يتحمله أ ي قلب هو قول ثقيل لكن إ ذ ا نزل هذا القول الثقيل على قلوب ك ا م ل ة ق و ي ة تتحمل هذا القول الثقيل ت أ ث ر ت به من غير أ ن يعتريها نقص ل أ ن الغشي نقص ف ت ت أ ث ر به ا ل ت أ ث ر التام من غير أ ن يعتريها ن ق ص فهي تستشعر ع ظ م ة هذا الكلام و تحتمل هذا الكلام العظيم لقوتها لما جعل الله فيها من ا ل ق و ة و التحمل و لا أ خ ش ى الناس و أ ت ق ا ه م لله الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم بعد ذلك صحابته الكرام انتهى الجيل ا ل أ و ل من ا ل ص ح ا ب ة أ ص ح ا ب القلوب ا ل ق و ي ة العظيمه التي تتحمل هذا الكلام العظيم و تستشعر عظمته جاء الجيل الذي يليهم و قد ورثوا عن الجيل ا ل أ و ل تعظيم شعائر الله و تعظيم كلام الله و استشعار ع ظ م ة كلام الله لكن القلوب ضعفت ف إ ذ ا نزل هذا القول الثقيل العظيم على قلوب ض ع ي ف ة مع استشعار ا ل ع ظ م ة لا بد من أ ن ت ت أ ث ر فيعتريها ما يعتريها من نقص بسبب هذا ا ل ت أ ث ر ثم استمر ا ل أ م ر على هذا في القرون المفضله ثم خلفهم خلوف قلوب ض ع ي ف ة لكن مع عدم استشعار عظمه هذا الكلام فصار لا يؤثر فيها و إ ل ا فمن من الناس اليوم ي ت أ ث ر بسوره ة و ل ا ما في حقيقه الا القليل من هذه و لقد ع ه د الناس في ل ي ل ة الثاني عشر و الثالث عشر من رمضان حينما ت ق ر أ هذه ا ل س و ر ة ل ي ل ة الثاني عشر حينما ت ق ر أ هذه ا ل س و ر ة ترتج المساجد من البكاء يستشعر و منهم من يحصل له شيء من النقص لاستشعار ع ظ م ة ا ل ق ر آ ن من من الناس اليوم يستشعر ع ظ م ة قوله جل و علا ف إ ذ ا نقر في الناقور لا تحرك شعره في أ ي م س ل م ا ل آ ن إ ل ا من رحمه الله ي ب د أ القارئ في السوره و ينتهي ما ك أ ن ه ي ق ر أ و ليس هذا ق و ة في القلوب لا أ ب د ا القلوب أ ض ع ف مما هي عليه في عصر التابعين لكن مع ضعف هذه القلوب عدم استشعار عظمه هذا الكلام و إ ل ا لو نزلت بالمرء ادنى م ص ي ب ة من أ م و ر الدنيا هل يتحمل ما يتحمل ل ل ق ل ي ل ا ل ن ا د ق هذا الذي يظهر من من من تراجم السلف لا شك أ ن ه ذ ا له نصيب、السلف. السؤال هذا يقول ما هو تفسير كون التابعين أ ش د خوفا من الله من ا ل ص ح ا ب ة هم ليسوا أ ش د خوفا من الله جل و علا لكن آ ث ا ر هذا الخوف تظهر عليهم أ ش د من ظهورها في عصر ا ل ص ح ا ب ة ل ق و ة ا ل ص ح ا ب ة من تحمل هذا الكلام العظيم بخلاف من جاء بعدهم يقول ما ر أ ي ك م كتاب الفقه على المذاهب ا ل أ ر ب ع علي عبد الرحمن ا ل ج ز ي ر ي ة و أ ن ا كتاب غير كامل ا ل أ م ر الثاني أ ن ه قد ينقل المذاهب بعض المذاهب من كتب غير م ش ه و ر ة في هذه المذاهب و يعتمد روايات غير معمول بها في هذه المذاهب ل أ ن كل مذهب له ر و ا ي ة أ و قول يختلف عن القول ا ل آ خ ر فالفقه ا ل إ س ل ا م ي و أ د ل ة للزحيلي يجمع المذاهب و ليست ا ل م ي ز ة في جمعه ا ل م ي ز ة في المراجع التي اعتمدها و ذكرها ب ج ز ء الصفحه ل ي ي ت أ ك د ا ل إ ن س ا ن مما نقله و يستكمل بحث هذه المسائل من هذه المصادر سم ص ل ل ل ه ل ك باب ا ل ص ل ا ة على الجنائز في المسجد حدثني يحيى عن مالك عن ى ب النبي مولى عمر بن عبيد الله عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا أ م ر ت أ ن يمر عليها بسعد بن أ ب ي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له ف أ ن ك ر ذلك الناس عليها فقالت ع ا ئ ش ة ما أ س ر ع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهيد بن بيضاء إ ل ا في المسجد و حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد باب الصلاه على الجنائز في المسجد حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر سالم بن ابي اميه ر مولى عمر بن عبيد الله القرشيف التيمى عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه و سلم رضي الله تعالى عنها انها أ م ر ت أ ن يمر عليها بسعد بن أ ب ي وقاص في المسجد سعد بن أ ب ي وقاص مالك الزهري أ ح د ا ل ع ش ر المبشرين و آ خ ر ه م موتا حين مات بالعقيق س ن ة خمس و خمسين و حمل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ح ل ما س ي أ ت ي أ م ر ت أ ن يمر عليها به لتدعو له في المسجد لتدعو له لماذا لا تدعو له وهو بعيد لا شك أ ن الدعاء من قرب أ ق ر ب إ ل ى الاستحضار ف إ ذ ا دعت له ب ح ض ر ة جنازته استحضرت و لم تنشغل عن الدعاء بشيء ف أ ن ك ر او فانكر ذلك الناس عليها ف أ ن ك ر ذلك الناس عليها ع ا ئ ش ة أ م ر ه أ ن يمر عليها لتدعو له هل مراد بذلك الدعاء له ب ا ل ر ح م ة و المغفره أ و لتصلي عليه فيكون المراد بالدعاء هنا ا ل ص ل ا ة تطلق ا ل ص ل ا ة و يراد بذلك الدعاء و يطلق الدعاء و يراد به ا ل ص ل ا ة جاء في الحديث في إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة من كان مفطرا فليطعم و من كان صائما فليصلي يعني يدعو و إ ن قال بعض من يصلي ركعتين و يمشي لكن اكثر على أ ن ه يدعو و هنا تقول أ م ر ة مر عليها لتدعو له احتمال أ ن يكون مجرد دعاء و الدعاء ب ح ض ر ة ا ل ج ن ا ز ة لا شك أ ن ه أ ق ر ب و أ ب ع د عن ا ل غ ف ل ة أ و المراد بالدعاء هنا ا ل ص ل ا ة و في صحيح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ع ا ئ ش ة قالت لما توفي سعد أ م ر أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه فيصلين عليه وهذا هو المناسب للترجمه من المراد بالدعاء ا ل ص ل ا ة ل أ ن الترجمه باب ا ل ص ل ا ة على ا ل جنائس المسجد ف أ ن ك ر ذلك الناس عليها فقالت ع ا ئ ش ة ما أ س ر ع الناس ما أ س ر ع الناس يعني انسوا أن ا ل س ن ة أ و ما أ س ر ع ه م إ ل ى ا ل إ ن ك ا ر ينكرون ما لا علم لهم به أ و ينسوا ا ل س ن ة ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل ابن بيضاء هذه أ م ه لقبها البيضاء ل أ ن ه ا كانت بيضاء واسمها دعد و أ ب و ه وهب بن ربيعه القرشي قد مات س ن ة تسع ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إ ل ا في المسجد في مسلم إ ل ا في جوف ي المسجد وكره بعض العلماء ا ل ص ل ا ة على الميت في المسجد لما يخشى من تلويثه و ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اذنهم و أ ع ل م ه م و نعالهم النجاشي و خرج بهم إ ل ى المصلى و عرفنا أ ن ه خرج بهم إ ل ى المصلى ليشتهر امر النجاشي و ليعلن إ س ل ا م ه كثير من المسلمين لا يدري أ ن ه هل هو اسلم أ م لا و ليكثر الجمع عليه لما قدمه من اياد في خ د م ة هذا الدين فهو ردء نافع لهذه ا ل أ م ة و الحديث و إ ن كان م ق ط ع ت عند جمهور ا ل ر و ا ة و ا ه ا ل م و ط ة إ ل ا أ ن ه موصول في صحيح مسلم يقول حدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أ ن ه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد صلي على عمر بن الخطاب في المسجد و روى ابن ابي ش ي ب ة أ ن عمر صلى على ابي بكر في المسجد و أ ن ص ه ي ب صلى على عمر في المسجد في ذلك دليل على جواز ا ل ص ل ا ة على الميت في المسجد و أ م ا ما يخشى من احتمال تلويث المسجد فهذا احتمال ضعيف مع أ ن ه يحتاط لهذا عند الغسل فتعمل ك ا ف ة الاحتياطات بحيث لا يخرج شيء منه بعد الغسل على كل حال ا ل س ن ة ا ل ث ا ب ت ة في جواز ا ل ص ل ا ة على الميت في المسجد ثابت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وفعل صحابته من بعد ب ع صلى الله عليك باب جامع ا ل ص ل ا ة على الجنائز حدثني يحيى عن مالك إن انه بلغه أ ن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وابا ه ر ي ر ة رضي الله عنه كانوا يصلون على الجنائز ب ا ل م د ي ن ة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي ا ل إ م ا م والنساء مما يلي ا ل ق ب ل ة وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على ا ل ج ن ا ز ة إ ل ا وهو طاهر قال يحيى سمعت مالكا رحمه الله يقول لم أ ر ى احدا من أ ه ل العلم يكره أ ن يصلى على ولد الزنا وامه أ م ه يقول ل ل الله تعالى باب جامع الصلاة على الجنائز على أنه مالك أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين دثني عن أن بن عفان ثالث يحيى بلغه القلفاء الراشدين مناقبه أ ش ه ر من أ ن تذكر و أ ك ث ر من أ ن تحصر رضي الله تعالى عنه و ارضاه و عبد الله بن عمر و أ ب ا ه ر ي ر ة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينه يصلون على الجنائز بالمدينه ا يصلى على أ ك ث ر من ج ن ا ز ة في وقت واحد ص ل ا ة واحده فتجزي عن ص ل ا ة على كل واحد على حده ص ل و ن على الجنائز م ر ة و ا ح د ة و لا خلاف في جواز ذلك هذا ي س أ ل عن تكبيرات ر ف ع اليدين مع تكبيرات ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة و ثابت عن ابن عمر موقوفا عليه موقوفا عليه و المرفوع إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ضعيف ضعيف بل شديد الضعف و يعارض فعل بن عمر فعل بن عباس صلى الله عليه على كل حال اكثر ل أ على أ ن اليدين ترفعان كون ثبت عن ابن عمر الصحابي المؤتسي المقتدي صح عنه ذلك فالمرجح رفع اليدين إ ذ ا صلي على الميت في المسجد ثم صلي عليه عند ا ل م ق ب ر ة فهل م ن صلى عليه في المسجد ص ل ي عليه م ر ة ث ا ن ي ة عند ا ل م ق ب ر ة مع ج م ا ع ة أ خ ر ى ليس ل ا و ن يصلي إ ذ ا صلى عليه م ر ة ي ك ف ي يقول فيجعلون الرجال مما يلي ا ل إ م ا م و النساء مما ي ل قبله و على هذا أ ك ث ر العلماء و قال ابن عباس و أ ب و هريره و أ ب و ق ت ا د ة هي ا ل س ن ة و معلومه ان الصحابي إ ذ ا قال ا ل س ن ة أ و من ا ل س ن ة أ ن ه مرفوع حكما فيقدم الرجال ثم الصبيان ا ل أ ح ر ا ر ثم ا ل أ ب ي د ثم النساء هذا ا ل ترتيب عند أ ه ل العلم ا ل أ ك م ل ف ا ل أ ك م ل ثم إ ذ ا وجد أ ك ث ر من واحد من نوع واحد يقدم ا ل أ ف ض ل ف ا ل أ ف ض ل يعني لو وجد ع ش ر رجال مثلا من يقدم منهم يقدم ا ل أ ف ض ل ف ا ل أ ف ض ل منهم و قال الحسن و سالم و القاسم النساء مما يلي ا ل إ م ا م و الرجال مما يلي ا ل ق ب ل ة النساء مما يلي ا ل إ م ا م و الرجال هم الذين ي ل و و ن القبله ماخذ ما هذا نعم نعم ج ه ة ا ل ق ب ل ة أ ش ر ف فيقدم لها ا ل أ ك م ل ج ه ة ا ل ق ب ل ة أ ش ر ف و لذا ا ل أ ف ض ل الصف ا ل أ و ل أ ف ض ل من الثاني ف إ ذ ا قدمنا الرجال ك أ ن ه م صاروا في الصف ا ل أ و ل و ه ن ساخرناهم ك أ ن ه ن كنا في الصف الثاني و هذا وضعهن في صلاتهن خلف الرجال فليكن الحكم كذلك في ا ل ص ل ا ة ع ل ي ه م و قد اسمع الكلام ل أ و ل م ر ة استغرق النساء اللي بعد ا ل إ م ا م م ب ا ش ر ة هذا له وجه لكن جماهير أ ه ل العلم على أ ن المقدم في هذا مما يلي ا ل إ م ا م نعم الرجال و لو جئنا إ ل ى عكس ما قاله أ و ل ئ ك الذي يلي ا ل إ م ا م الصف ا ل أ و ل الذي هو ا ل أ ك م ل من الخلف فليكن الذي يليه من ا ل أ م ا م هو ا ل أ ك م ل يعني كما ت ق ذ ا ل م س أ ل ة مجرد علل ا إ ذ ا كان ت مجرد التماس علل ا ف إ ذ ا قال أ و ل ئ ك نعم ان ج ه ة القبله اشرف فليكن الرجال أ ح ق بها نعم والنساء وضعهن خلف الرجال يعني مما يلي الرجال فليكن في ا ل ص ل ا ة عليهن كذلك نقول أ ن ا ل أ ك م ل و ا ل أ ت م في الصفوف الذي يلي ا ل إ م ا م من خ ل ف ه فليكن الذي يليه من أ م ا م ه أ ك م ل أ ي ض ا و ا ل ع ب ر ة في هذا النقل نعم فيجعلون الرجال مما يل ا ل إ م ا م و النساء مما يل القبله يقول و حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان إ ذ ا صلى على ج ن ا ئ ز يسلم حتى يسمع من يليه سلم سلام التحليل من ا ل ص ل ا ة التي افتتحها بالتكبير حتى يسمع من يليه ا كغيرها من الصلوات وكذا كان يفعل أ ب و ه ر ي ر ة ب ن سيرين وبه قال أ ب و ح ن ي ف ة و له زاعي يجهر بالتسليم ويروى عن مالك ر و ا ي ة أ ن ه يسر بالتسليم وبه قال الشافع اذا كيف نعرف أ ن ا ل إ م ا م انتهى من ا ل ص ل ا ة في الجنازه من صراطه يعلم تمام ا ل ص ل ا ة ب ن ص ر ا ف ا ل إ م ا م على قولهم ب ا ل إ س ر ا ر والا فالقول المعتمد ف ا ل م س ا ل ة هو الجهر بالتسليم كالجهر بالتكبير يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على جنازه إ ل ا و هو طاهر لا و هو طاهر يعني من الحدثين و بهذا قال جماهير أ ه ل العلم بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك إ ل ا ما يروى عن الشعب ي الشعب يجوز ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة من غير ط ه ا ر ة من غير ط ه ا ر ة و الجمهور دليلهم لا يقبل الله ص ل ا ة من أ ح د ث حتى يتوضا لا تقبل صلاه بغير طهور و هذه ص ل ا ة لا تقبل صلاه بغير طهور و هذه ص ل ا ة لها جميع أ ح ك ا ا م ل ص ل ا ة ج و جميل ا ل ا من ا ل ل ان خ ش يكون الشيخ ا ل إ س ل ا م ج ف ز ا ل ت ي م م إ ذ ا خ ل ا س ن ا م ي هو ج نظر ر ح من ا ل ل ان ب د يكون ا ل ط ش ي و ا ل ط ه ا ر ة ل ا ي ت م ك ن ن م هو ا ا في ل ق ت ا ل م ن ا ي ل أ ن ه ا لا يمكن أ ن يتطهر ا ل ط ه ا ر ة ا ل ك ا م ل ة بالوضوء فلما لم يستطع أ ن يتطهر بالوضوء يعدل الى ا ل ب د ل و غيره لا يرون ذلك لماذا ل أ ن ه مع ا ل ق د ر ة على استعمال الماء لا يصح التيمم مع القدرة على القدرة ا س ت ع ما ل الماء لا التيمم يصح ذكرنا في أ و ل الكتاب في ا ل م ف ا ض ل ة بين الشروط بين الوقت و ا ل ط ه ا ر ة و قلنا أ ن ر أ ي مالك تقديم الوقود على ا ل ط ه ا ر ة خلافا للجمهور ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ك أ ن ه يميل إ ل ى ر أ ي مالك و هذا ع ن د التزاحم و ا ل م س أ ل ة سبقت يعني على كل أ ه ل اذا كان يدرك ا ل ق ي ر ا ت نعم إ ذ ا كان يدرك ا ل ق ي ر ا ت ب ا ل ط ه ا ر ة ا ل ك ا م ل ة لا يسوع له ب ح ا ج ة لكن إ ذ ا خشي ق و ل ص ل ا ة بطهاره ن ا ق ص ة أ ف ض ل من لا شيء نعم ل أ ن ه بين أ ن يصلي بالتيمم أ و لا يصلي شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى عنده أ ق و ا ل لا شك أ ن ه ا تنبئ عن احاطه و إ د ر ا ك لمقاصد ا ل ش ر ي ع ة و فهم ثاقب لكن قد يجبن عنها كثير من الناس قد يجبن عنها كثير من الناس إ ذ ا ضاف قوما و هذا البيت مملوء من النساء مثلا شخص ضاف قوما نزل عند قوم و فيه خليط من الرجال و النساء الكبار و الصغار فاحتلت و خشي أ ن يتهم شيخ ا ل س ل ا م يجوز له تهمه لكن هل يقول بهذا أ ح د هل يستطيع أ ن يجرى أ ح د يقول بهذا القول هل يستطيع إ ن س ا ن ان يقول تطوف الحائض إ ذ ا خشيت فوات الرفقه وحبسهم والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول أ ح ب س ت ناهي لا شك ان شيخ ا ل إ س ل ا م عنده من العلم ما يجعله يقدم على مثل هذه ا ل أ ق و ا ل عنده علم وفهم لمقاصد الشرع وعنده أ ي ض ا لهذه المسائل نظائر و أ ق ي س ه تجعله يقول بهذا القول وهذا ظاهر في كل من تضلع من العلم ت ك و ل لهم مثل هذه ا ل أ ق و ا ل التي ترى في بادئ ا ل أ م ر أ ن ه ا ش و ا ر د ف إ ذ ا اجتمع عند المرء س ع ة الطلاق و ق و ة علم و ق و ة حفظ وفهم و إ د ر ا ك و إ ح ا ط ة لا شك أ ن ه سوف يوجد عنده مثل هذه ا ل أ ق و ا ل لكن لا يعني أ ن ه معصوم كل ما يقوله هو الصواب ما يلزم, ما يلزم. على ا ل إ ن س ا ن ان يكون وقافا عند النصوص وقافا عند النصوص و أ ه ل العلم يؤكدون على أ ن ه إ ن أ م ك ن ك الا ت ح ق ر أ س ك إ ل ا ب أ ث ر ف ف ع ل لكن إ ذ ا ع ي ا ك ا ل أ م ر ولا وجد ما بقى المسألة في ا ل م س أ ل ة الا اجتهاد إ ل ا اجتهاد فاجتهد إ ن كنت من أ ه ل ه نعم نعم هذه م س أ ل ة م ه م ة تحصل كثيرا لاسيما في الحرمين أ و الحرم المكي تاخروا في ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة و ا ل إ ع ل ا ن عنها صلى ا ل ف ر ي ض ة و بعد أ ن ت ه ى من ا ل أ ذ ك ا ر كبر ل ل ر ا ت ب ة ثم قيل ا ل ص ل ا ة على الميت و شرع ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة عليه هل يقضع ا ل ن ا ف ل ة التي وقتها موسع و يصلي على ا ل ج ن ا ز ة التي تفوت أ و يستمر امتثالا لقوله جل و علا و تعطلوا اعمالكم و يقطع ا ل ن ا ف ل ة للفريضه ذ ا و ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا ص ل ا ة إ ل ا نعم إ ل ا ا ل م ك ت و ب يقطع ا ل ن ا ف ل ة فهل يقطعها ل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة إ ذ ا خشي ف و ا ت ه ا لا شك ان ا ل م س أ ل ة محل خلاف بين أ ه ل العلم لكن إ ذ ا غلب على ظنه أ ن ه لا يدرك منها شيء و لا تكبيره انه يقطع النافله في وقتها موسى و حدثني عن مالك عن نافله ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازه إ ل ا وهو طاهر لكن من فاتته ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة الفريضه و جاء و كبر ل ل ف ر ي ض ثم أ ع ل ن عن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة و كبر على ش ر ي ع ه لا يجوز أ ن يقطع الفريضه لا يجوز أ ن يقطع الفريض هم يقولون إ ن ق ل ب م ف ر د فرضه نفلا يقلبها نفلا في وقته ا م ت س ع يجوز يقلبها نفلا إ ذ ا غلب على ظنه أ ن ه يدرك الجماعه و إ ل ا فلا يجوز نعم وحدثني عن مالك ان ع عبد الله بن عمر كان يقول لا ي ص ل الرجل على جنازه إ ل ا وهو طاهر قال يحيى سمعت مالكا يقول ل م أ ر ى أ ح د ا من أ ه ل العلم يكره أ ن يصلى على ولد الزنا و أ م ه لم أ ر أ ح د ا من أ ه ل العلم يكره أ ن يصلى على ولد الزنا و أ م ه ل أ ن ه م ا من ج م ل ة المسلمين ل أ ن ه م ا من ج م ل ة المسلمين يقول ابن عبد البر لا يعلم فيه خلافا تبعا لامامه لكن قال ق ت ا د ا لا يصلى عليه يقول ق ت ا د ا لا يصلى على ولد الزنا لكن قول الجماهير يصلى عليه واحد من المسلمين و ا ل أ ذنب له هناك من المسلمين من لا يصلى عليه البته و منهم من لا يصلي عليه ا ل إ م ا م و عليه القوم و يترك ا ل ص ل ا ة عليهم لذويهم و معارفهم و من أ ر ا د من ع ا م ة المسلمين و هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ه ل العلم ف ي أ ق و ا ل ك ث ي ر ة منهم قاتل نفسه و الغال و قاطع الطريق و المحارب المقصود هناك من من الموت من الاموات من صرح اهل العلم ب أ ن ه لا يصلي عليهم ا ل إ م ا م و منهم من لا ي ص ل ي عليه أ ل ب ت ه كالشهيد نعم لا ي ص ل ي عليه شهيد ا ل م ع ر ك ة و ي أ ت ي ما قاله ا ل العلم ب ا ل ن س ب ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل صلي عليه او لم يصل عليه باب ما جاء في دفن الميت حدثني يحيى عن مالك أ ن ه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلثاء وصلى الناس عليه أ ف ذ ا ذ ً ا لا ي أ م ه م احد فقال ناس يدفن عند المنبر فقال آ خ ر و ن يدفن بالبقيع ف ج ا ب و بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي ٌ قط إ ل ا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما كان عند غسنه أ ر ا د و ا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه انه قال كان ب ا ل م د ي ن ة رجلان أ ح د ه م ا يلحد و ا ل آ خ ر لا يلحد فقالوا أ ي ه م ا جاء أ و ل عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن أ م سلمه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع ا ل ك ر ا ز ي ن حدثني عن مالك ان يحيى بن سعيد أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ر أ ي ت ث ل ا ث ة اقمار سقطن في حجري حجرتي فقصصت رؤياي على أ ب ي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها ابو بكر هذا أ ح د اقمارك وهو خيرها وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن ن يثق به أ ن سعد بن أ ب ي و ق ا س وسعيد بن زيد بن ع م ر ابن نفيل ب ض ي الله تعالى عنهما توفيا بالعقيق وحملا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ودفنا بها وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه قال ما أ ح ب أ ن أ د ف ن بالبقيع ل أ ن أ د ف ن بغيره أ ح ب إ ل ي من أ ن أ د ف ن به إ ن م ا هو أ ح د رجلين اما ظالم فلا أ ح ب أ ن أ د ف ن معه و إ م ا صالح فلا أحب ف ل احب أ أ ن تنبش لي عظامه و إ م ا صالح فلا أ ح ب أ ن تنبشني عظام يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في دفن الميت حكم دفن الميت معروف حكم التكفين و ا ل ص ل ا ة وحمل الميت ودفنه كلها فروض كفايات لا بد منها ي ا س م من علم بحال الميت بحيث يدفن من غير تكفين أ و يدفن من غير ص ل ا ة أ و لا يدفن ف إ ذ ا قام به القدر الكافي سقط هذا الوجوب عن الجميع صار في حكم المشارك س ن ة حدثني يحيى عن مالك أ ن ه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين و ذ ك ما في الصحيح عن ع ا ئ ش ة و أ ن س ولا خلاف فيه بين العلماء و أ ن ذلك الاثنتي ع ش ر ة مضت من ربيع ا ل أ و ل س ن ة إ ح د ى ع ش ر ة و دفن يوم الثلاثاء توفي يوم الاثنين و دفن يوم الثلاثاء يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى القول بدفنه يوم الثلاثاء غريب و المشهور عند الجمهور انه دفن يوم ا ل أ ر ب ع ا ء و السبب في ت أ خ ي ر دفنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام اشتغال في أ م ر ا ل ب ي ع ة حتى استقر ا ل أ م ر على الصديق و لا شك أ ن وجود النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بين أ ظ ه ر ه م أ ق ط ع للخلاف و أ ب ع د للنزاع و إ ن كان ميتا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما له من ا ل ه ي ب ة فلا يرفع الصوت بحضرته حيا و ميتا ف ت أ خ ي ر ه م الدفن لكي يكون باعثا لهم على س ر ع ة الاستخلاف كون ا ل ج ن ا ز ة تؤخر و هناك أ م و ر مختلف عليها يقال تترك هذه ا ل ج ن ا ز ة حتى ننتهي ل أ ن لو دفنت صارت هذه ا ل أ م و ر على التراخي و من أ ع ظ م ما يختلف فيه بعد ا موت ا ل إ م ا م ا ل خ ل ا ف ة من بعده و ص ل الناس عليه أ ف ذ ا ذ ا يعني أ ف ر ا د ا أ ر س ا ل ا لا ي أ م ه م احد لا ي أ م ه م احد روى ابن سعد عن علي قال هو إ م ا م ك م حيا و ميتا فلا نقدم عليه أ ح د ا قال الباجي اختلف في ا ل ص ل ا ة عليه فقال بعض الناس لم يصلى عليه اختلف فقال بعض الناس لم يصلى عليه و إ ن م ا ي أ ت ي الرجل و الرجال فيدعون له و يترحمون عليه صلى الناس عليه أ ف ذ ا ذ ا يعني دعا له الناس دعا له الناس صلاه ل غ و ي ة و هذا له وجه وجه ذلك ل أ ن ه أ ف ض ل من الشهيد و الشهيد لا يصلى عليه الشهيد تكفيه الشهاده عن ا ل ص ل ا ة عليه و الجمهور و هو الصحيح ب م ا قاله عياض و غيره أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام صلوا عليه ص ل ا ة ش ر ع ي ة ح ق ي ق ي ة لا مجرد الدعاء فقط و كون الشهيد لا يصلى عليه لا يغسل و لا يصلى عليه لا يعني أ ن غيره لا, تطلب له لا يطلب له مزيد ا ل ر ف ع ة والدرجه ب ا ل ص ل ا ة عليه و ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة دين وشرف فيه نصوص كون الشهيد لا يغسل ل أ ن ل ا يذهب هذا الدم الذي يشهد له يوم ا ل ق ي ا م ة وطيب رائحته يدل عليه فمثل هذا لا تنبغي إ ز ا ل ت ه فالشيء ه لا يغسل ويصلى عليه وهكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام بشهداء احد غيرهم تفضل لكن هو ش ل ش ي ء المعركه هو اعظم من الشهيد عليه الصلاه والسلام لكن لو ما شهيد الشيء المبطون والمطعون والعديم والغريب فله شهداء مقتول د م ن نفسه دون مال ه ودون عرض ش ه د ا لكن السجن ي ه هذا قيل قيل و ن ل يترحم لكن الصحيح ما ذكره القاضي عياض عن الجمهور أ ن ه صلاه ح ق ي ق ي ة لا هو الباجي قال قال بعض الناس م ص ل ف قال بعض الناس لم يصل له و إ ن م ا كان ي أ ت ي الرجل و الرجال فيدعون له و ي ت ر ح م و صلاه لغويه على كل حال لا. الاحتمال هذا في مثل صلاته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام على شهداء ح د بعد ثماني سنوات كالمودع الى ه ن منهم من ي ق و ل ن هذه صلاه ل غ و ي ة مر عليهم و تعالى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و منهم من يقول ن ه صلاه ش ا ق ي ه و هذه خاصه بهم و إ ل ا ف ا ل أ ص ل أ ن الشهيد لا يصلى عليه لا ي أ م ه م احد فقال ناس يدفن عند المنبر يدفن عند المنبر ل أ ن ه روضه من رياض ا ل ج ن ة و قال آ خ ر و ن يدفن ب ا ل ب ق ي ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام اختاره ل أ ص ح ا ب ه ف ج ا بوكت الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ي ن الخلاف قد يوجد من الناس اقتراحات خلافات كذا و كذا و كذا لكن الذي يحسم المواقف النص ف ج ا بوكت الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من نبي ما دفن نبي قط ما دفن نبي قط الا في م ك ا ن الذي توفي فيه وروى الترمذي عن ابي بكر مرفوع ما قبض, ما قبض الله تعالى نبيا إ ل ا في الموضع الذي يجب ان يدفن فيه فحفر له فلما كان عند غسله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ارادوا نزع قميصه ل أ ن هذه س ن ة الغسل عندهم على ما تقدم بحثه وتقريره فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص و غسل ه عليه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و تقدم هذا يقول و حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن أ ب ي ه هذا عند دا ابي داود و غيره هذا حديث مقرب عند دا ابي داود عن ع ا ئ ش ة و ابن ماجه عن ب ر ي د ة و غيره مفرق يعني مقصودا له ما يشرك شمله كلها لا ما يشرك نعم لا هذه غ ر ي ب ة غريبة, غريبة. ح د ث ا ي نعم و سمعوا هاتف ما يرونه يسمعون صوته ولا يرونه واللي يغلب على الظن يقول حدثني مالك عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه و ذ ا وصله ابن سعد م ن طريق حماد بن سلم عن هشام عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ ن ه قال كان ب ا ل م د ي ن ة رجلان احدهما ن بالمدينة رجلان أ يلحد و هو ب ط ل ح ة زيد بن سهل و ا ل آ خ ر لا يلحد و هو ب ع ب ي د ة عامر ا بن جراح وكل على ما عاهد عليه ا ل أ م ر في بلده ا ل أ ن ص ا ر يلحدون أ ه ل ا ل م د ي ن ة يلحدون و أ ه ل م ك ة لا يلحدون نعم, نعم. والاخر لا يلحد ه أ ب و ع ب ي د ة فقالوا أ ي ه م ا جاء أ و ل ممنوع من الصرف للوصف وزني افعل ويجوز صرفه ونصبه على ا ل ظ ر ف ي ة أ و ل ا أ ي ه م ا جاء أ و ل عمل عمله عمل عمله ف إ ن جاء أ ب و ط ل ح ة لحد له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وإن جاء أبو عبيدة لم يلحد له عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فجاء الذي يلحد أ و ل أ ب و طلحه ا فلحد لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا شك أ ن اللحد أ ف ض ل لحديث سعد بن مسلم الحدوا لي لحدا و انصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه و سلم ف ل ن ما كان الله ليختار لنبيه إ ل ا ا ل أ ف ض ل ر و ى أ ب و داود و غيره عن ابن عباس مرفوعا اللحد لنا و الشق لغيرنا لكن المراد بغيرنا كما قال الزين العراقي أ ه ل الكتاب و الحديث فيه ضعف و على تقدير ثبوته ليس فيه نهي عن الشق إ ن م ا فيه تفضيل اللحد و ا ل إ ج م ا ع على جواز ا ل أ م ر ي ن و إ ن كان اللحد أ ف ض ل و إ ن كان اللحد أ ف ض ل لكن قد لا يتسنى اللحد تكون ا ل أ ر ض الاخوه لا يمكن لحدها و حينئذ يعدل من ذلك إ ل ى ا ل ش ر و ح د ذ ن ي عن مالك انه بلغه أ ن أ م سلمه ة ن د بنت أ ب ي أ م ي ه زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه و سلم حتى وقت حتى سمعت وقت وقع الكرازين تعني ا ل م س ا ح تعني ا ل م س ا ح لما أ د خ ل في قبره و أ ه ي ل عليه التراب صدقت و هذا ش أ ن كل من يفقد محبوبا ما يصدق أ ن ه مات من هول ا ل م ص ي ب ة و تجد هذا الشخص من فقد حبيبه يتصور دخوله عليه في كل يوم ي أ خ ذ أ ي ا م إ ل ى أ ن يدب الياس ل ى قلبه ثم يصدق و يرضى بالواقع فكيف ب أ ش ر ف الخلق عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما صدقوا بموته ا ل ص ح ا ب ة طاشت عقولهم من أ و ل ا ل م ص ي ب ة حتى أ ن ك ر ذلك عمر رضي الله عنه و ا ر ض ه رغم ما جبل عليه م ح ل م و عقل و راي و ق و ة قلب لكن في مثل هذه المواقف يظهر ا ل أ ف ض ل و إ ن كان الجميع فضلا و ظهر في هذا الموقف فضل الصديق رضي الله عنه و ارضاه حتى سمعته وقع الكرازين عن المساحي يقول ابن عبد البر لا أ ح ف ظ و عن م سلمه متصلا و إ ن م ا هو عن ع ا ئ ش ة الذي عندنا في الكتاب أ ن أ م س ل م و الذي ذ ك ر ابن عبد البر و هو مخرج عند بن سعد من قول ع ا ئ ش ة رواه الواقدي عن ابن أ ب ي س ب ر ة عن الحليس بن هشام عبد الله بن موهب كذا و الصواب عثمان عن أ م س ل م ف و ا ل د عن أ م س ل م وعن ع ا ئ ش ة رضي الله ع ن ه ا يقول العبودي في رحلاتها ل ك ث ي ر ة أ ن ه شاهد في الهند شخص معه ج ن ا ز ة يحملها على سيكه د ر ا ج ة نعم و م ع ر و ف أن هناك الزحام الشديد وجنازه ع ل ى د ر ا ة على د ر ا ج ة لو وضعت بالحرب تعذت و أ ه د ت فجعل لها مثل ما يجعل ل ل ك س ي ر جباهر ووقفها بالطول هكذا معهم أ ن تريد أ ن يدفن هكذا نعم لا ما لا ما يصير ل هو مثل مثل نعم وازف الجهل الجهل الجهل الجهل في هذه ا ل م ق ب ر ة ا م ر أ ة دفنت فكان واحد من الذين حضروا الدفن ي ق ت ل ح عليهم أ ن تجعل على ظهرها م س ل ق ي ة وجهها مكشوف كي ترى السماء ما أ د ر ي تبقى مكشوف ولا متر من التراب كيف ترى ونسب ذلك إ ل ى أ ح د العلماء المعاصرين هذا ليس ب ا ل س ح ي ح قل حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ع ا ئ ش ة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت ر أ ي ت ث ل ا ث ة أ ق م ا ن سقطن ا في حجري في حجر هذه ر و ا ي ة احياء و في ر و ا ي ة ابن القاسم حجرتي فقصصت رؤياي على أ ب ي بكر الصديق قصصت ر ي ا ه على أ ب ي ه ا ل أ ن ه عنده علم بالتعبير تعبير الرؤى قالت فلما ما رد عليها ل أ ن ه عرف ت أ و ي ل ه ا عرف ت أ و ي ل ه ا و ت أ و ي ل ه ا مما تكرهه ل أ ن ت أ و ي ل ه ا مما تكرهه وهكذا ينبغي إ ذ ا كانت الرؤيا لا تحمل ب ش ا ر ة للراي أ و ل ا ء ص ر ف و ا عنها وعدم ت أ و ي ل ه ا لكن وقعت هذه الرؤيا نعم تعبيرها وقع فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها أ ن ي د ن ى شخص تقال له هذه الرؤيا لا يتردد في ت أ و ي ل ه ا و أ ن ه ا أ م ر مكشوف لكن قبل موتهم نعم نعم صعب ت أ و ي ل ه ا صعب إ ل ا من صارت له يد في هذا قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و دفن في بيتها قال لها أ ب و بكر هذا أ ح د أ ق م ا ر ك يعني الذي ر أ ي ت في الرؤيا و هو خيرها فيما كانوا عليه ا ل ر ؤ ي ة واعتقاد صحتها ويكفي أ ن ه ا جزء من سته واربعين جزءا من ا ل ن ب و ة لها أ ص ل في الشرع ولذا يسعى بعض الناس إ ل ى منع من تعبيرها ما له أ ص ل في ا ل ش ر لا يمكن منعه من يعني نعم اسيء استخدامها وتوسع في أ م ر ه ا يعني ك ا ل ر ق ي ة و لكل منهما اصل في الشرع بعض الناس يطالب بمنع جميع الذين يرقون الناس ل أ ن ه وجد بعض الناس يستخدم هذا ا ل أ م ر استخداما غير طيب و مثله الرؤيه و الشيء الذي له أ ص ل في الشرع لا يمكن منعه لكن تمكن مراقبته و الحد منه أ م ا كل ر ؤ ي ة أ و ل هذا ليس بصحيح و كل إ ن س ا ن يتصدى كل من أ ر ا د أ ن يلج أ ب و ا ب ا ل ش ه ر ة و أ ب و ا ب الغنى يرتكب هذا ا ل أ م ر أ و ذاك و إ ن كان ليس له عنده أ د ن ى علم بهذه ا ل أ م و ر المريض يستمسك ب أ د ن ى شيء و الفزع من رؤيا يراها إ ذ ا أ و ل ت له ا ن ب س ط فيشتهر بعض الناس بارتكاب أ ح د هذين ا ل أ م ر ي ن و لا شك أ ن لهما أ ص ل في الشرع فالمنع ب ا ل ك ل ي ة خ ي ر و ا ر د و لا مانع من أ ن تراقى هذه ا ل أ م و ر فمن أ س ا ء استخدامها يمنع ن لا يحصل قضايا من شخص من ا ل أ ش خ ا ص أ و من أ ش خ ا ص ب أ ح ي ا ن ه م تجعل لولي ا ل أ م ر يمنع وش المشروع لافته ما فيما يمنع من منع من يستخدم ا ل أ م ر الشرعي على غير وجهيه كيف معروف يظهر يظهر ي ن ك ش ينكشف, ينكشف. بعضهم عبر الرؤيا بما يشبه أ ف ع ا ل ا ل س ح ر ة يعني هل يستدل مهما قلنا ب م ع ر ف ة المعبر و العابر هل يستدل بشيء من الرؤيا على م ع ر ف ة الملابس ا ل د ا خ ل ي ة نقول التوسع في هذا الباب ليس بمرضي إ ط ل ا ق ا و له أ ص ل ا ل ش ر ع فالمنع منه ب ا ل ك ل ي ة ليس بمرضي أ ي ض ا يقول حدثني عن مالك ا عن غير واحد ممن غير يثق واحد به عن غير واحد ممن يثق به هذا تعديل على الابهام إ ب ه م تعديل على ل ا إ والجمهور على أ ن ه غير مقبول إ ذ ا قال حدثني ا ل ث ق ة حدثني من أ ث ق به لا يقبل حتى يسميه فيعرف للناس هل هو بالفعل ممن ي ث ق به او لا و أ ط ل ق ه ا جمع من أ ه ل العلم لما وقف على أ ع ي ا ن ه م عرف أ ن ه م ليسوا ممن ي ث ق به ش ا ف ع يقول حدثني من لا أ ت ه م ومالك يقول حدثني من أ ث ق به لا يقبل هذا على إ ط ل ا ق ه فلا بد من ا ل ت س م ي ح لينظر في أ م ر ه وحاله قد يكون عنده ث ق ة لكن عند غيره ليس ب ث ق ة قد يكون اغتر به فوثق ه قد يكون نظر إ ل ي ه من ج ه ة لا تؤثر عند غيره في التوثيق المقصود أ ن مثل هذا لا يكفي بل لا بد من ا ل ت س م ي ح و مبهم التعديل نعم نجيب ي ليس يكتفي به الخطيب و الفقيه ا ل ص ي ر ف المقصود أ ن مثل هذا لا بد أ ن يسمى منهم من يقول أ ن هذا لازم لمن يقلد هذا ا ل إ م ا م ا ل م ا ل ك ي ة يلزمهم أ ن ان يعتمدوا توثيق مالك و لو لم يسميه ا ل ش ا ف ع ي ة يلزمهم أ ن يعتمدوا توثيق الشافعي و لو لم يسميه لكن هل يعتمد البيهقي أ و النووي أ و بن حجر أ و غيرهم من ا ل ش ا ف ع ي ة قول الشافعي حدثني من لا أ ت ه م في إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي يحيى لا يمكن متروك إ ب ر ا ه ي م بن ابي يحيى لكن هو نظر إ ل ي ه م ن ج ه ة أ و قاله في حديث بعينه نعم مما ضبطه و أ ت ق ن ه المقصود أ ن هذه ا ل م س أ ل ة المعتمد عند اهل العلم أ ن ه لا يكفي التعديل على الابهام ان سعد بن أ ب ي وقاص آ خ ذ ا ل ع ش ر ة موتا س ن ة خمس وخمسين وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أ ي ض ا أ ح د ا ل ع ش ر ة توفي س ن ة خمسين توفي بالعقيق توفي بالعقيق يعني كل في س ن ة موت ه وتوفي د ف ع ة و ا ح د ة نعم وهو موضع قرب ا ل م د ي ن ة و حملا الى ا ل م د ي ن ة و كل بعد موته يعني ما ح م ل د ف ع ة و ا ح د ة لم يتوفا د ف ع ة و ا ح د ة و لا ح م ل د ف ع ة و ا ح د ة بل ح م ل بعد م و ت ه و دفنا بها و يحتمل أن النقل ل ك ث ر ة من كان ب ا ل م د ي ن ة من ا ل ص ح ا ب ة لتولوا ا ل ص ل ا ة ع ل ي ه م أ و لفضل اعتقد في الدفن ب ا ل ب ق ي ة أ و لكي يقرب ا ل أ م ر على أ ه ل ه م ا لزيارتهما المقاصد ك ث ي ر ة وهذا إ ذ ا وجد مثل هذه ا ل أ س ب ا ب جاز نقل الميت من بلد إ ل ى آ خ ر ما لم يترتب عليه ا ل ت أ خ ي ر الذي يخالف ا ل أ م ر ب ا ل إ س ر ا ع ب ا ل ج ن ا ز ة و ا ل م س أ ل ة لو أ و ص و ا لا يترتب على هذا ا ل ت أ خ ي ر ه وفي بلد إ س ل ا م أ و في بلد كفر بلد الكفر ينقاد الى بلاد ا ل إ س ل ا م أ م ا في بلاد ا ل إ س ل ا م فلا يختلف ا ل أ م ر لا سيما يترتب على ذلك ت أ خ ي ر للدفن و ا ل ع ل م يختلفون جواز نقل الميت من بلدنا ا ب ل د قال بعضهم يكره صرح بعضهم بالكراهه لما فيه من ا ل ت أ خ ي ر ت أ خ ي ر الدفن و قيل يستحب و قيل يستحب حسب ا ل أ س ب ا ب التي سبق ذكرها و ا ل أ و ل ى جائز نعم يجوز النقل من بلد إ ل ى بلد لا سيما إ ذ ا لم يترتب عليه ت أ خ ي ر شديد يعارض ا ل أ م ر ب ا ل إ س ر ا ف ا ل ت أ خ ي ر لا شك أ ن ا ل أ ص ل التعجيل لكن إ ذ ا وجد م ص ل ح ة ر ا ج ح ة فلا مانع من ا ل ت أ خ ي ر الرسول صلى الله عليه وسلم أ خ ر من الاثنين إ ل ى ا ل ا ر ب نعم إ ذ ا وجد م ص ل ح ة ر ا ج ح ة لا مانع من ا ل ت أ خ ي ر مثل شخص وجد مقتولا ولا يدرى ما سبب قتله أ خ ر لكي ي ت أ ك د من وضعه و أ م ر ه مثل هذا لا باس يقول و حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه قال ما أ ح ب أ ن أ د ف ن ب ا ل ب ق ي ة ع ر و ة يقول ما أ ح ب أ ن أ د ف ن ب ا ل ب ق ي ة م ق ب ل ة ا ل م د ي ن ة ل أ ن أ د ف ن بغيره أ ح ب إ ل ي من أن أ د ف ن به ثم بين السبب فقال إ ن م ا هو أ ح د رجلين ل أ ن ا ل م ق ب ر ة في وقته قد اكتملت نعم فهو لا بد أ ن يوضع مع أ ح د رجلين إ ن م ا هو أ ح د رجلين إ م ا ظالم فلا أ ح ب أ ن ادفن معه ل أ ن ه قد يعذب في قبره نعم ف ي ت أ ذ ى بذلك و إ م ا صالح فلا أ ح ب أ ن تنبش لي عظامه وما كره م ج ا و ر ة الصالح إ ن م ا احتراما لهذا الصالح كره أ ن تنبش إ ظ ا م ه من أ ج ل ه ع ر و ة بنى قصرا له بالعقيق وخرج من ا ل م د ي ن ة لما ر أ ى من تغير أ ه ل ه ا فمات هناك ع ر و ة أ ح د الفقهاء العباد ر أ ى التغير في أ ه ل ا ل م د ي ن ة فانتقل إ ل ى العقيق واعتزل الناس وهذا في عصره في عصر خيار ا ل أ م ة فكيف بعصرنا الذي تلاطمت فيه أ م و ا ج الفتن والشرور و ا ل آ ث ا م وحصل فيه ما يحير ويبهر على ك ا ف ة المستويات والله المستعان و م س أ ل ة ا ل ع ز ل ة و ا ل خ ل ط ة م س أ ل ة م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم والفت فيها المصنفات وشراح الحديث من قرون يعني من س ب ع ة قرون أ و ث م ا ن ي ة قرون يؤثرون ا ل ع ز ل ة تقال قائلهم والمتعين في هذه الازمان العزله هذا يقول في القرن الثامن لاستحاله خلو المحافل عن المنكرات فلا شك ان العزله فيها ن ج ا ة فيها خلاص قد جاء بالحديث الصحيح يوشك أ ن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن و هذا يتفاوت الناس فيه فمن كان نفعه أ ع ظ م ف ا ل خ ل ط ة في حقه أ ف ض ل و من خشي على نفسه ان ي ت أ ث ر و ت أ ث ي ر ه في الناس أ ق ل ف ا ل ع ز ل ة في حقه أ ف ض ل قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه ان علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور و ي ط ج ع عليها قال مالك رحمه الله و إ ن م ا نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمدى نرى نرى حسن الله إليك فيما نرى للمذاهب وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف انه سمع أ ب ا امامه ا بن سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آ خ ر الناس حتى يؤذنوا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقوف للجنائز و ق و ف ل ل ج ن ا ز و ج ل و س على المقابر الوقوف يعني القيام ل ل ج ن ا ز ة إ ذ ا مرت والجلوس على المقابر يعني على القبور يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس ا ل أ ن ص ا ر ي عن واقد بن ع م ر ي بن سعد بن معاذ ا ل أ ش ه ل ي ا ل أ ن ص ا ر ي عن نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي عن مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ م ي ر المؤمنين رابع الخلفاء علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد ه كان يقوم في الجنائز بل أ م ر بذلك كما صح عن جمع من ا ل ص ح ا ب ة م ن عامر بن ر ب ي ع ة و أ ب و سعيد الخدري و أ ب و ه ر ي ر ة و في الصحيحين عن جابر قال مرت بنا ج ن ا ز ة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا إ ن ه ا ج ن ا ز ة ي ه و د ي فقال إ ذ ا ر أ ي ت م ا ل ج ن ا ز ة فقوموا في ا ل ص ي ح ي ن من حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ب ج ن ا ز ة اليهود هذه أ ل ي س ت نفسا ه وفي القيام تعظيم لشان أ ن ل ل م تعظيم و ت ش أ الموت و هو تعظيم لله عز و جل الذي قبض الارواح تعظيم شان الموت تعظيم لما بعده من الاهوال و الاهوال انما تعظيمها لعظم موجدها و هو الله جل و علا لا شك ان الموت له رهبه و له وقع في النفوس في النفوس الحيه بخلاف القلوب الميته وقد كان الناس منذ أ م د قريب إ ذ ا مرت بهم ا ل ج ن ا ز ة صار لهم ش أ ن آ خ ر ت أ ث ر و ا أ ي ا م ا ل آ ن الصغار قبل لا يطيقون ر ؤ ي ة الجنازه والكبار ت أ ث ر و ن ت أ ث ر ا بالغا ا ل آ ن الصغار يناهزون الاحتلام وقد ر أ ي ن ا جمع ا منهم يعبث بالجنازه ي ل تنتظر ا ل ص ل ا ة عليها و هو الغطا افتحها مرز و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للكبار فحدث ولا ح ر و قد ر أ ي ت ه كهلا في الخمسين من العمر يدخن على شفير القبر أ ي ن القلوب القبر ي ذ ك ر و ا ل ج ن ا ز ة ت ذ ك ر لكن من يتذكر قلوب رانت عليها الذنوب ف و الامور ع ونكت وطرائف وحدث ا لا حرج ما يحصل في المقابل مواعيد بل يحصل معاصي يحصل معاصي كان يقوم على الجنائز ثم جلس بعد بالبناء ل أ ن ه مقطوع عن ا ل إ ض ا ف ة مع ن ي ة المضاف إ ل ي ه يعني بعد ذلك ك ل و س ه هذا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يحتمل أ م ر ي ن انه نسخ للقيام و ا ل أ م ر بالقيام و حينئذ لا يكون القيام مشروعا ً بعد نسخه و بهذا قال جون من اهل العلم بل قال بعضهم يكره القيام بعد نسخه و منهم من قال إ ن الجلوس لبيان الجواز و حينئذ يكون صارفا ً ل ل أ م ر بدلا ً من يكون الامر للوجوب يكون ل ا س ت ح ب ا ب و بهذا قال جون من اهل العلم و ا ل م س أ ل ة م ح ت م ل ة إ ن كان جلوسه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل ب ي ن الجواز هو احتمال فهذا تبقى م ش ر و ع ي ة القيام لكن لا على سبيل ا ل إ ل ز ا م و إ ن كان جلوسه نسخا لما كان قبل ذلك فلا يبقى ا ل ق ي ا م م ش ر و ع ي ة لكن إ ذ ا أ م ر بشيء ثم ترك ما نهي عنه ترك ترك ا ل أ م ر به أ و ل ا ً ا ل أ ص ل فيه الوجوب ثم ترك ا ل أ م ر به هل يعني هذا أ ن ه يقتضي النسب نعم لو نهي عنه لا إ ش ك ا ل في ان الحكم تغير و انتهت ا ل م ش ر و ع ي ة و أ ق ل ا ل أ ح و ا ل حينئذ ا ل ك ر ا ه ه لكن أ م ر به ثم ترك ا ل أ م ر أ و ترك القيام على كل حال الاحتمال قائم وبكل من الاحتمالين قال بعض العلماء ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م كانه يميل إ ل ا أ ن ا ل م ش ر و ع ي ة ب ا ق ي ة إ ل ا أ ن هذا صارف ل ل أ م ر من الوجوب إ ل ى الاستحباب وجو من ا ل ع م يرون انه منسوخ والاحتمال مثل ما ذكرنا قائم وحدثني عن مالك إن أن بل انه بلغه أ ن علي بن أ ب ي طالب كان يتوسل القبور ويضطجع عليها نعم خ ر ج و الطحاوي ا باسناد الرجال وثقات وثابت عن علي رضي الله عنه وفي البخاري قال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور علي ي ت و س ط القبور ل ط ج ع عليها ا ل ب خ ا ر ي عن نافع كان ابن عمر يجلس على القبور ثبت النهي عن ذلك في حديث ابي مرثد الغنوي لا تصلوا إ ل ى القبور لا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور لا تجلسوا عليها هذا ل م خ ر ج في وروا مسلم وروى مسلم أ ي ض ا من حديث ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يقعد احدكم على جمره, أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على القبر واذا كان النهي عن المشي بالنعال بين القبور لا على القبور منهي عنه فكيف ب إ ه ا ن ه أ ص ح ا ب القبور بالجلوس عليها والمشي عليها والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ما يقول ل ا يقعد أ ح د ك م على ج م ر ة فتحرق ثيابه وتخلص إ ل ى جلده خير له من أ ن يجلس على ق ب ر وفي صحيح مسلم من حديث ابي المرثد لا تصلوا إ ل ى القبور ولا تجلسوا عليه ا ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى ساخبر ق علي مقرا ر له ويرى ج و ا ذلك لكن ما موقفه من حديث ابي م ر ت ا تاوله ت أ و ل ه قال مالك و إ ن م ا نهي عن القعود على القبور فيما نرى يعني نظن للمذاهب يعني لقضاء ا ل ح ا ج ة يعني ولا تقعد عليها لقضاء ا ل ح ا ج ة أ م ا مجرد الجلوس ف مقبول تاويل لا غير مقبول نعم ولا تقرض عليها ع ن لقضاء ا ل ح ا ج ة ولذا يقول و إ ن م ا نهي عن القبور على القبور فيما نرى للمذاهب المذاهب يعني الذهاب إ ل ى قضاء ا ل ح ا ج ة ثم ا ط ر ق على ا ل ح ا ج ة نفسه اذا أ ر ا د المذهب أ ب ع د عليه ا ل ص ا ه ا ل س ل ا م يعني اراد قضاء ا ل ح ا ج ة فالمذاهب ي قضاء ا ل ح ا ج ة ويحتج بفعل علي رضي الله عنه وفعل ابن عمر لكن إ ذ ا ثبت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا يعارض بقول أ ح د كائنا من كان يقول ابن بطاله من المالكيه ت أ و ي ل مالك بعيد ومن المالكيه عن ل عن بن بن سهل يقول يجلس الناس بن حنيف صاري أنه سمع عمه وأبا أمامة بن وأبا بن بن صحابي بدري حنيف أنه حنيف كنا نشهد جنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا حتى صاري شهير فما أمامة آخر عمه سمع كن نشر الجنائز فما يجلس اخر الناس حتى يؤذن يعني حتى يعلموا حتى يعلموا ب ا ل ص ل ا ة عليها يؤذن و ا يعني يعلموا ويخبر ب ا ل ص ل ا ة عليها او يؤذن لهم بالانصراف فما يجلس اخر الناس حتى يؤذن ظاهر اللفظ يدل على أ ن ه م يعلموا ب ا ل ص ل ا ة ويؤذن و ا ب ا ل ص ل ا ة عليها وفي هذا ا ل م ب ا د ر ة ب ا ل ص ل ا ة على الميت يجلس آ خ ر الناس نعم ا ل إ م ا م ينتظر المصلين كسائر الصلوات ف إ ذ ا جاء آ خ ر ه م ب د أ بها شرع ي ب ا ل ص ل ا ة من غير ت أ خ ي ر الاحتمال الثاني وقال به بعض اهل العلم يقول حتى ي ؤ ذ ن يجلس آ خ ر الناس يعني ما ينصرف بعد الدفن حتى يؤذن لهم هل يملك أ ح د منع الناس من الانصراف يقول الباجي هذا فيه نظر ما في أ ح د يمنع الناس من الانصراف يعني إ ذ صلوا وانتهوا خلاص ينصرفون نعم دفن الميت وانتهوا من دفنه ينصرفون يحتاجون الى اذن و ا ل أ م ر الذي لا يملك منعه لا يحتاج الى استئذان نعم حتى يؤذن لهم يقول وكان ابن مسعود وزيد بن ثابت جماعه من التابعين ينصرفون إ ذ ا أ و ر ي ت بلا إ ذ ن وهو قول مالك والشافع و أ ك ث ر العلماء م س أ ل ة ما تحتاج إ ل ى إ ذ ن إ ذ ا انتهوا من دفنها انصرفوا وان قال بعضهم انه ما يجلس اخر الناس حتى يؤذن أن يؤذن لهم من الانصراف هذا فهم لكنه بعيد ففي الخبر م ش ر و ع ي ة ا ل إ س ر ا ع ب ا ل ص ل ا ة على الميت ولا ي ت أ خ ر بها تنتظر ا ل ج م ا ع ة ينتظر المصلون لكن بعد ذلك ي ب ا د ى ب ا ل ص ل ا ة عليها الاذن جاء متعقبا للجلوس فما يجلس اخذ الناس حتى يؤذن إيه لكن ا ل آ ن ما يجلس آ خ ر الناس إ ذ ا انتهى آ خ ر الناس من الجلوس ي ؤ ذ م و ا يستقيم لا لا هو الذي ي ق ر أ ه هكذا ما يظن فما يجلس آ خ ر الناس حتى يؤذنوا اما الجلوس إ ذ ا وضعت عن ا ل أ ع ن ا ق فهو ل ى هذا السن النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م جلس نعم فهل ينتظر الناس ق ي ا م على كلامك حتى يبدل ه م الجلوس واللفظ لا يساعد السياق لا يساعد يبدل إ ن ه م جلوسهم يجلس آ خ ر الناس حتى يبدل يعني عكس من فهمته نعم صلى الله عليك باب النهي عن البكاء على الميت حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر إن ابو أ م ه أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن جابر بن عتيك أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجب فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غلبنا عليك يا أ ب ا الربيع فصاح ا ل ن س و ة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن ف إ ذ ا وجب فلا تبكين ب ا ك ي ة قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إ ذ ا مات فقالت ابنته والله إ ن كنت ل أ ر ج و أ ن تكون شهيدا ف إ ن ك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد أ و ق ع أ ج ر ه على قدر نيته وما تعدون ا ل ش ه ا د ة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء س ب ع ة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمراه تموت بجمع شهيد وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه عن عمره بنت عبد الرحمن أ ن ه ا أ خ ب ر ت أ ن ه ا سمعت ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين رضي الله عنها تقول وذكر لها أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إ ن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت ع ا ئ ش ة يغفر الله ل أ ب ي عبد الرحمن أ م ا إ ن ه لم يكذب ولكنه نسي او ا خ ط أ إ ن م ا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ي ه و د ي ة يبكي عليها أ ه ل ه ا فقال إ ن ك م لتبكون عليها و إ ن ه ا لتعذب في قبرها يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي المكايع الميت حدثني المؤلف الله تعالى مالك الله الله باب جافر رحمه يحيى عن عن عن عبد الله عبد بن بن ويقال ابن جبر ا بن عتيك ا ل أ ن ص ا ر ي عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أ ب و أ م ه عتيك بن الحارث جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أ ب و أ م ه عتيك بن جابر ا بن عتيك عن عتيك عتيك المذكور في آ خ ر نسبه من ج ه ة أ ب ي ه هل هو المروي عنه هنا جده من ج ه ة أ م ه فيكون جده من جهته هو هو الغيره نعم ل يظهر ن ا غ ي ر ه عن عتيك بن الحارث بن عتيك ووجد عبد الله الراوي عنه ا بن عبد الله بن جابر أ ب و أ م ه أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن جابر بن عتيك جابر بن عتيك أ خ ب ر ه جابر بن عتيق هو جده عبد الله ل أ ب ي ه جده ل أ م ه ي ر و ي عن جده ل أ ب ي ه نعم عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق جده ل أ ب ي ه من جابر بن عتيق وجده ل أ م ه عتيق بن الحارث فجده هو يروي عن جده ل أ م ه عن جده ل أ ب ي ه أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت بن قيس ا ل أ ن ص ا ر ي ا ل أ و س ي فوجده قد غلب عليه غلبه ا ل أ ل م فصاح به أ ي ناداه مع رفع الصوت فلم يجبه ناداه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رافعا صوته فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه و سلم قائلا إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون و قال غلبنا عليك يا أ ب ا الربيع يعني مت خطفتك المنون غلبتنا عليك غلبنا عليك يعني أ خ ذ ت منا يا أ ب ا الربيع و يكن و يتوب فصاح ا ل ن س و ة عرفنا أ ن ه مات صاح ا ل ن س و ة وبكين ك ا ل ع ا د ة أ و ل من يبكي النساء ولذا يقول العربي في البنت والله ما هي بنعمه الولد نصرها بكى وبرها س ر ق ة كيف والله ما هي بنعمه الولد نصرها بكى وبرها س ر ق ة ما تملك إ ل ا البكر ا ت ب د أ ب ه بسيف و ل ي ش ي ف ما عنده خير هذا ولذا إ ق ح ا م ه ا في غير ما ج ب ل ت عليه ظلم له وبرها سارقين ة ع ي ت أ خ ذ من بيت زوجها وتصل أ ه ل ه ا فصاح النسوه وبكينا في هذا إ ب ا ح ة البكاء على المريض قبل موته ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ق ر ه ن فجعل جابر يسكتهن ل أ ن ه س م ح النهي عن البكاء فحمله على عمومه بما في ذلك هذه ا ل ص و ر ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا د ع ه م يبكيني حتى يموت ف إ ذ ا وجب يعني مات ا ل أ ص ل في الميت أ ن ه يسقط سقط ميتا يعني وجب الوجوب في ا ل أ ص ل السقوط إ ذ ا وجبت جنوبها يعني سقطت المقصد و أ ن ه إ ذ ا وجب يعني مات فلا تبكي ا ل ن ب ا ك ي ة فلا تبكي ا ل ن ب ا ك ي ة والمعنى أ ن ه ا لا ترفع صوتها بالبكاء اما دمع العين وحزن القلب فقد جاءت به ا ل س ن ة حصل من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ر ض ى الناس بقدر الله وهذه ر ح م ة جعلها الله جل و علا في قلوب عباده و إ ن م ا يرحم الله من عباده ا ل ر ح م ة قالوا يا رسول الله ما الوجوب الذي أ ر د ت قال إ ذ ا مات اذا مات لا تبكي ان ب ا ك ي ما الفرق بين البكاء قبل موته و بعد موته قبل موته نعم لا يصحب صوت لكن البكاء عند ا ل م ص ي ب ة أ ي م ص ي ب ة كانت نعم كيف نياحه نعم و قبل موته لا يعذب و ما في شك أ ن الوضع يختلف حتى البكاء يختلف من قبل الموت و ما بعد الموت يعني الذي قبل الموت بكاء محتمل من غير ربح صوت و لا صراخ لكن البكاء المعتاد بعد الموت هو الداخل في حيز النهي فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى عن البكاء المعهود الذي عاهده في وقته بعد الموت يرفع الصوت ما هو مثل البكاء قبل الموت و إ ل ا لو حصل بكاء على أ ي م ص ي ب ة كانت مما نهي عنه سواء كانت قبل الموت او بعدها انما رخص في البكاء قبل الموت ل أ ن ن و ع ي ة البكاء في هذا الوقت لا تصل إ ل ى حد ما يصل إ ل ي ه البكاء بعد الموت ولا ما في شك ان البكام عرب الصوت جزع س خ ط فقالت ابنته والله إ ن كنت ل أ ر ج و أ ن تكون شهيدا والله إ ن كنت ل أ ر ج و أ ن تكون شهيدا ف إ ن ك كنت قد قضيت أ ي أ ت م م ت جهازك أ ي ما تحتاج إ ل ي ه في الغزو ت أ ه ب للغزو في سبيل الله ثم مات بعد أ ن تجهز يكتب له ا ل أ ج ر إ ن شاء الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد أ و ق ع أ ج ر ه على قدر نيته لا شك أ ن ا ل إ ن س ا ن يؤجر على ما ي ن و ه من خير و إ ذ ا ب د ل اسبابه وحيل بينه وبينه حصل له ا ل أ ج ر كاملا على قدر نيته يقول ابن عبد البر فيه أ ن المتجهز للغزو إ ذ ا حيل بينه وبينه يكتب له أ ج ر الغزو على قدر نيته والاثار بذلك م ت و ا ت ر ة صحاح منها قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله ان ب ا ل م د ي ن ة لتبوك يقول ل أ ص ح ا ب ه ان ب ا ل م د ي ن ة قوما ما سرتم مسيرا ولا انفقتم من ن ف ق ة ولا قطعتم واديا إ ل ا وهم معكم حبسهم العذر يعني حيل بينهم وبين أ ن يحقق ما نووا وما أ ر ا د و وفي مسلم على نفس مرفوع ا من طلب ا ل ش ه ا د ة صادقا من طلب ا ل ش ه ا د ة صادقا أ ع ط ي ه ا ولو لم تصل ايعطي ثوابها ولو لم يقتل يعني من س أ ل ا ل ش ه ا د ة بصدق س أ ل ا ل ش ه ا د ة بصدق ي ب د ع وراء من س أ ل ه ا بصدق حصل ا ثوابها ولو مات على فراشه وما تعدون ا ل ش ه ا د ة نعم كذلك ك ذ ل ك ك ذ ا حيل ة بينهم مساله ه اماني、نعم. الله جل وعلا هو المطلع على السرائر بعض الناس يتمنى أ م ن ي ه وما فعل شيء ولا بذل شيء ويتمنى شيئا يعوقه بعض الناس في المجالس يتمنى ا ل ش ه ا د ة يتمنى جميع مال الخير ثم اذا جاء وقت ا ل ح ا ج ة تمنى أ ن ه معذور أ ع م ى ولا أ ع ر ج ولا هذا يتمنى ا ل ش ه ا د ة بصدق الله المستعان وما تعدون ا ل ش ه ا د ة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في س ن ة ب ن ماجه من حديث ابي ه ر ي ر ة إ ن شهداء امتي إ ذ ن لقليل إن إذن شهداء أمتي إذن لقليل كان القتل الشهاده ا ل ش ه ا د ة مجرد في القتل فقط الشهداء سبعه الشهداء سبعه تقدم قبل م ئ ة صفحه تقريبا في ب ا ب م ج ا ل ع ت م ة و ا ل ص ب ح عن ابي صلى على ا ل ن ل ي وريره قال بينما رجل يمشي في طريق الى اخره ثم قال الشهداء خمسه المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله خمسه وهنا قال الشهداء س ب ع ة الشهداء سبعه وجاءت نصوص أ خ ر ى فيها ز ي ا د ة على ا ل خ م س ة وعلى ا ل س ب ع ة ب حيث يتحصل من مجموعها عشرون عشرون خ ص ل ة ذ ك ر ه ابن حجر في فتح الباري والحصر هنا غير مراد و ك أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ علم ب ا ل خ م س ة ثم أ علم ب ا ل س ب ع ة ثم زيد عليهم هذا ح ص ر ليس بمراد سبعه شهداء و س ب ع ة ليس م ع ن ى اللا غير ل أ ن ه جاء من النصوص ما يدل على ا ل ز ي ا د ة وقد ي أ ت ي من ي أ ت ي كما جاء في حديث لم يتكلم في المهدي إ ل ا ث ل ا ث ة ي أ ت ي من يهدي من المغفلين من يقول في هذا ح ص ر نظر تنظر في كلام من كلام من, لا ينطق عن الهوى في كلام من لا ينطق عن الهوى النبي م من ا ي ط ق عن ن الهواء ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ علم ب ا ل خ م س ة ثم زيد عليهم ثم زيد إ ل ى أ ن وصلت ا ل أ و ص ا ف خلال عشرين الشهداء جمع شهيد ثم قال المطعون شهيد واختلف في سبب تسميته شهيدا الشهيد من الشهود والمشاهده ة أو من ا ل ش ه ا د ة بمعنى الحضور لا يضار كاتب ولا شهيد يعني شاهد فشهيد فعيل هل هو بمعنى الفاعل او المفعول هل هو شهيد بمعنى شاهد مثل لا يضار كاتب ولا شهيد يعني شاهد او مشهود له بمعنى المفعول نعم شاهد وشهيد هو شهيد على كل حال لكنه شاهد ولا مشهود يشاهد يعني نعم, نعم. وتشهده ا ل م ل ا ئ ك ة بمعنى أ ن ه مشهود فهو شاهد و شاهد يقول ابن حجر اختلف ب ت س م ي ة الشهيد في سبب ت س م ي ة الشهيد شهيدا فقال النضر بن ش م ي ل ل أ ن ه حي ل أ ن ه حي ف ك أ ن أ ر و ا ح ه م ش ا ه د ة اي ح ا ض ر ة من شهد ا منكم الشهره فليصمح لمن حضر وقال ابن ا ل أ ن ب ا ر ي ل أ ن الله وملائكته يشهدون له ب ا ل ج ن ة وقيل ل أ ن ه يشهد عند خروج روحه ما أ ع د الله من ا ل ك ر ا م وقيل ل أ ن ه يشهد له ب ا ل أ م ا ن من النار وقيل غير ذلك أ ق و ا ل ا م ق ص و د أ ن ه شاهد من ج ه ة ومشهود له من ج ه ة المطعون شهيد أ ي الميت بالطاعون شهيد الغرق شهيد يعني من مات بالماء غرقا شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد ه و مرض معروف يقول ابن حجر يقال له ا ل ش و ص ة ا ل ش و ص ة وش ا ل ش و ص ة هذه المتاخرين يقول التهاب غلاف في ا ل ر ئ ة فيحدث معه سعال وحمى و ن خ ص في الجنب يزداد عند التنفس هذه ذات الجنب جاء في بعض ا ل أ خ ب ا ر ا ل ش و ص ة يقول ابن حجر ذات الجنب ا ل ش و ص ة جاء في بعض ا ل أ خ ب ا ر عزل بن ماجه و ز ا و القرطبي وغيره بن ماجه ولم أ ق ف عليه من سبق العاطسه بالحمد أ م ن الشوص ة واللوص والعلوص فالشوص و ا ل ش و ص ة يمكنه ذات الجنب نعم ما دام ب ا ل ر ي ندري ا ا ء ل ل ه هو معروف هو. على كل حال ذات الجنب شهير يعني、ما. في كلامهم كثير مرض شهير فيحدث منه سعال وحمى ونقص في الجنب يزداد عند التنفس التهاب غلاف الريق التهاب يعني يقول المبطون شهيد الميت بمرض البطن المبطون شهيد الميت بمرض البطن ب أ ي داء يكون في البطن والحرق شهيد يعني الموت بالنار مبطون مطعون س م مفعول غرق حرق نعم ص ي غ ة فعل ا فعل ا نعم غرق نعم ص ي غ ة م ب ا ل غ ة والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد يعني تحت ا ل أ ن ق ا ض الهدم سواء كان في بيت أ و في قريبه وقريبا ً هذا حواس ل ا ل س ي ا ر ا ت كان ا ل س ي ا ر ة هدمت عليه لا سيما إ ذ ا لم يتسبب إ ذ ا اعتدي عليه والذي يموت تحت الهدم شهيد و ا ل م ر أ ة تموت بجمع شهيد شهيد ما قال ش ه ي د ة ا ل م ر أ ة شهيد يعني مثل قتيل وجريح شهيد لا شهيد إ ن ر ح م ة الله قريب ما قال قريبه بعض المحققين يقول مافي تطابق بين المبتدا والخبر لا بد من المطابقه ة ما ف ثم يهجم على النص ويصحح لان مافي مطابقه نص م ط ا ب ق ة المبتدا والخبر خبر ا ل م ب ت د جمع يقول الحافظ بن حجر بضم الجيم وسكون الميم وقد تفتح الجيم وقد تكسر أ ي ض ا وهي النفساء, وهي النفساء وقيل التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك وقيل التي تموت بجامع ب م ز د ل ف ة أ ي ا م ر أ ة تموت ب م ز د ل ف ة شهيدها يقول ابن حجر وهو خ ط أ ظاهر وقيل التي تموت عذراء و ا ل أ و ل أ ش ه ر وجاء النهي عن الجزم للشهاده ل أ ح د لكن الرجاء غ ل ب ت الظن المؤمل من الله جل وعلا من غير جزء وما يدريك عن ح ق ي ق ة ا ل أ م ر نعم ن ا ل أ ص ل في النهي التحريم لكن يبقى أنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حكم عليك إ ل ا نبي وصديق وشهيد فيجزم ب ا ل ش ه ا د ة لمن شهد له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن ح د ا ه م على الرجاء يعني البكاء له طرفان او أ ط ر ا ف نعم له طرف شديد و طرف سهل يعني طرف ممنوع و طرف جاهز كما أ ن النعي منه ما هو ممنوع منه ما هو جاهز منه ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم و نهى عن النعي فيحمل على حاله و هذا على حاله ما فعله محمول على أ ن ه ليس بصوت مرتفع إ ن م ا هو حزن القلب و دمح العين يقول ا ل م ر أ ة التي تموت اثناء ا ل و ل ا د ة لا تدخل بالشهداء وهل ا ل م ر أ ة إ ذ ا مات ولدها ب ب ط ن ه لا تدخل المبطون على كل حال هذا هذه أ ق و ا ل اهل العلم في ا ل م ر أ ة تموت بجمل هي النفس نعم لا ما يشهد له انما ترجى ترجى له على ا ل ق ا ع د ة العامه يرجى المحسن الثواب ويخشى على المصير نقول ترجى له الشهر اما الجزم فلا م س أ ل ة فرح مما يراه بعض أ ه ل العلم أ ن من اتفقت ا ل س ن ة الناس على الثناء عليه أ ن ه يشهد له ب ا ل ج ن ة مات شخص عرف من ن ش أ ت ه بالخير والفضل واتفقت ا ل س ن ة الناس بالثناء عليه يشهد له بالجنه قول بعض اهل العلم لكن المعروف في مذا بال س ن ة و ا ل ج م ع ة أ ن ه لا يقطع ل أ ح د لا ب ج ن ة ولا نار أ ن ت م شهداء الله ام شاهدوا لكن توجت هذه ا ل ش ه ا د ة ب إ ق ر ا ر ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فعلى كل حال من اتبقت ا ل ز ن ة الناس على ماتح شوف و يبقى ان ما عند الله ع ن د ه و المقرر عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه م لا يقطعون ل أ ح د لا و اذا اذا ماتت بالنفاس يعني بالسبب النفاس هو خروج الدم الذي هو سببه ا ل و ل ا د ة فمن باب أ و ل ى إ ذ ا ماتت حال الولاده نعم القول ا ل أ و ل أ ن ه ا ا ل ن ف س خ ا ص ولدته ماتت ولها من حال ا ل و ل ا د ة إ ل ى أ ن ينتهي النفاس على القول ا ل أ و ل القول الثاني الذي مات والده البطني و ماتت بسببه و ا ل أ ق و ا ل مثلما سمعتم لكن القول ا ل أ ك ث ر أ ن ه ا تموت في النفاس يعني من أ ث ر ا ل و ل ا د ة وفي حكم الهدم السيارات والسيارات وغيرها من ما ت س ب ب في البراكين والزلازل ب ر ا ا ك ي و ل مقصود من كل هذه إ ذ ا كان الانسان على خير ترجع له الشهاده لكن مثل هذه ا ل أ م و ر لا يغتر بها قل و مثل هذه الشهادات لا يغتر بها لا يغتر بها يغتر سيئ العمل لا يغتر بمثل هذا الكلام سيئ العمل وان أ ح س ن الرجاء وسع الرجاء بالله جل وعلا لكن يبقى انه يخونه عمله فلا بد من إ ح س ا ن العمل لترجى هذه ا ل أ م و ر على كل حال ل ل إ ن س ا ن أ ن يحتاط لنفسه في يرجو يغلب على ظنه ان شاء الله ويؤمن من ربه خير أ م ا القط فليس له على كل حال كان ا ل إ ن س ا ن ينظر إ ل ى وسائل ا ل إ ع ل ا م ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن ي ن تطلق ع ل ى غير المسلمين نعم وتطلق على ناس الفجار اللي لا يصلون ولا يعرفون الله طلقتين كلام على ما عند ا ل إ ن س ا ن من عمل هذه لا شك أ ن ه ا ا ل ش ه ا د ة تاج نعم لكن تاج يوضع على إ ي ش لا بد من س ا ب ق ة لا بد من عمل كانت ا ل ش ه ا د ة لا تكفر الدين ثلاثه دراهم تحتاج الى ان توفى لتتم ا ل ش ه ا د ة فلا م س أ ل ة تحتاج الى الى س ا ب ق ة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن